وينما ال معينوا في الحرب الفرق كيفيدي المعينوا ما ليس فرد وينما جماعه وجماعته كل فرد وجماعه باقي الشخص الذي يخذ معين لكن ليس هو كفردا وحيدا بينما المخاطره هي جماعته لما كانت المخاطره بالجماعه فيها فائده لان اذا اودي شخص من الجماعه لو ادعى خطه وحده برئه لم يتعذب قد يحكم احد وهو أه وهو وهو يقاب الجميع الجميع الجميع من جميعهم سلميه بشرف وفرض الكدايه يتوهم انه كذلك وهذهدايه قضيه لا يقصى لا خصام غني ولا فائده ذبي سهل وليس هو كذلك بل خفابه توجيها نحو الجامعة خطاب وفطرة الكفاية توجيها نحو الجامعة ومتوجيها نحو الجامعة كما توجيها نحو الواحد غير انه اذا فعله البعض فقط ان البعض احد هذا هو بين خطاب الجامعة وخطاب الواحد وقلنا ما ذلك وبهذا نجيب عن قوله سعال ويشهد عليه لا طائفته ويشهد ازادههم من المؤمن هذا خطابا غير موجه لما يخص الفرد واما ما يخص الجماعه يخص الجماعه من الواجب ان يحضروا القابل ل... يعني الحدث الحدوديه ينبغي ان تحضر الجماعه من المؤمنين وليشت عذابه ومصائف ثم إلى المؤمنين وأما خطاب الغير المعين تركتين الشريح الخطاب الغير المعين موجود في الشريح الخطاب الغير المعين هذا موجود في الشريح تركتين في الشريح وموابق في الحكمة لأن المصلحة تحصل معه تحصل معه إذا كانوا مخاطبون معينين او وجه الى غير معين هذا تحصلوا فيه المصلحه تحصلوا فيه الفتياض بميزانيه لان تحصل هذا تحصلوا معه وهذا كان امر لي غير معينه خلي الشاطئ ذاك اياه بمبلغ 40 40 الف يعني هذا أه... بدرا كان له 40 ودفع عليه شادون وهذه شات معينه وغير معي غير معي هو خطاب غير معي هو خطاب غير معي في مخاطب به غير معي لكن لكن في فائده وفي المصلحه لان فائده في كل 40 من اظن شادون غير معينا هذا مثاله خطابه الخطاب هذا من الخطاب الغير المعين لكن اوبر كثير من مرات سواء سواء لكن يتمي باهداف ذاتها غير بعينه فصرح المحافظه ما عدم التعيين وصف المكلف المكلف هو اللي يعينه وهنا مساله قال تعالى انساب كثيرا من الظن ان بعض الظن هذا الخطاب المقدر غير يعني هذا الظن الخطاب بالظن هذا ان بالظن الذي به يقول هذا خطاب خطاب غير معين خطاب غير من الخطاب غير معين ببذل لانه هذا ذو اظن الشيء ببذل الف ظن السيء هل ذا ظن من الظن ان ذا هو مثل الموت ذا هذا الظن الذي فيه الوسوسه والظن الذي اذا في جاي هذا الظن هذا فيه إذاب <تصفيق> هو موجود في القرآن يتعين بماذا يتعين بالقرائن يعني بالقرائن يعني الظن الذي فيه, فيه. والذي لا يهم فيه إن بعض الظن إثم وليش هذا الآن اجتنبوا كثيرا من الظن فهذا خطاب بشيء غير معين وقلنا انه يجوز ولكن هو سؤالان الباء ان بعضن اسم هذه هي سؤالان يعني, يعني ان بعضن اسم هذا من غير الخطاب, الخطاب الغير المعين ولكن هذا يجد فيه سؤال السؤال الاول ما ضبط هذا الضم باب الضم الذين غير اسم والضم والضم الذي فيه فان غير المعين اذا وقعت خلف به في سائر طرته يي هو شيء ذلك وطرفا يذق به جميع الوجود من من اي القسمين هو يعني الشيء دهي اللي عايش في الشارع طرفا يي شيء رو من الشرح من الذين من الذين يعينوا لابد ها يكن والذين يعينوا إما السارع يكن شعروا هو اللي يقينه. كان مبانو كان مبانو يعين أو أو يعينوا بالجميع يعلقوا الوجود بالجميع كله كله الجميع الظنب الضغم... يعني متعلق بالجميع فهذا من أي أخذ من هو من نوع الظنائي من أي, أي نوع من, من النوع الذي يعينه الشرع أو من النوع الذي يتعنق بالجامعة أجب عن هذا وجواب النقول لها النقول نقضي بالتحريم الجامعة حتى يدل الدليل على خروج البعض من هذا التحريم نقول كل ظنه حرام حتى يريد ذمع الشارعي نفسون يخصصه هذا الجواب والجواب الثاني أن نقول المحرم من الظن المسار إليه هنا هو ما دلت جليل على تحريمه وما لا ما دلت جليل على تحريمه فهو حرام وما لم يدل شعر على تحريمه فهو حدام فلا هذا السؤال الأول السؤال الثاني هو كيف نهيو عن الظن هو امر يهجم على النفس عند حضور اسبابه لخضها فعل دفعه الظهم هذا يأتي ذفعة يأتي رجوع من الانسان كيف يعرفه الظن السيد الذي يعطيه ذفعة كيف يعرفه الظن السيء وغير الظن السيء السؤال الثاني هو كيف يفح النهج عن الظن وهو امر يهجم على النفس عند حضور اسبابه لا قدر ساعدة ذكره فنقوله إذا وقع هذا وقع مثل هذا في المراض به توجه الخطاب لثمرتها ولسببه هذا الشيء يا رب ماذا؟ ما الزمن السيء لا هو هو الذي تكون ثمرته سيئا الذي يفرقه من الناس الزمن السيء يحصل فيها الفاق بيننا بالعدوة إذا حسبت كان هذا ما ظن، سي إذا كان سببه ايضا سيئا اذا كان السبب غير واضح سبب سيئ يكون يكون حابا خادم دقيق اذ الذي يكون سببه غير سيئ خصوصا على طول غير سيئ ذلك السبب رب مالك الظن الذي ليس سببه سيئا ولا ثماراته سيئه الظن حي فهو غير سيئ هو الذي يكون سببه سيئا بأسباب الزيئة أو تكون ثم عرفته سيئا فهو الذي يسميه بأنه لم يمكن هذا الرغم الذي جاء في القرآن يمكنه, يمكنه سيئنيه ويمكنه معرفته إما بأسبابها أو بثمارتها فهو مبهمون لكن هذا المبهم يمكنه ثينه هذا ظن السيئ وإن كان مبام إذا أنه يجب تعينه إما بمعرفة أسبابه السيئة أو بمعرفة ثمرته السيئة وإذا لم تكن أسبابه السيئة وإذا ثمرته يكون من الظلم السيئة لأنه يكون من الظلم إذا بيزمرك بيزمرك بيزمرك بيزمرك. قوله اذا وقعت في هذا الضلال بين قول وقول فجامع راسين في هذه ولا ساحق بده مراءته في الدنيا ولا ساحق بده مراءته في الدنيا ارافته لاج هو بعد لا ساحق بده مراءته في الدنيا اور هذه الرافه من غير علاقه ما من الراهه انا طب كيف مين وريت اخركم بيت بغيت نروح هنا يا اخي اصلا هذا هو يوصل ماذا بك نراقب عليه ونراقب انه خليه له فقط هذا ولا يخدم ولا تحك بيه ما راح لا توصل لا توصل اذا كانت الاعتبار بهذا بحدود او لا يبالي اصلا ان تاكل سابع في رقالي في ولا ساخر فيهم راحه راحه هذي هي مو بالم يعني خفاف مو هذا الشيء مو ذا اللي ممكن له لا هو الذي يبين داي داي هذه الرائفه التي لها هذا الراس حق تقدير التهم نقدر بالقرائق بالقرائق حول هذه هذه الراس هو اس بحكم شيء هو ان فسق وانه فسق الحد هذه الرائفه تو هذه المحادثه داين باغي ان تفهم هذه في انفضل الحد الذي فرض الله او شرع يريد ان يكون حد كاملا غير منقوص وذا تأخذت به مرعفة في دين الله يمكنك من الله ويقولك بالله فتأين هنا الحبل على سبب المغزلة لا لا لا لا فإن الرأس تأين أمر يهجمه على المقلب فيتأين الحبل على الثمرات والثمرات العصيفة هذه هو المغزلة دي. يعني معنى قوله لا تأخذكم به ما رأفتهم معنى لا تنقصوا من الحد لا تنقصوا من الحد ومثال ما هو غيره مقدوري ويحمل على سببه قوله تعالى وسارعوا إلى مغزلة من ربكم سامعوا إلى مغزلة يعني يمكن أن يسرع الإنسان إلى المغزلة هل يمكن أملك؟ ليمكن كيف تسألوا مغزلة الله؟ اذا اذا لا ان غير ممكن اذا اذا لماذا ها الى اسباب مغفره انه الاعمال <تصفيق> الصالحه التي تكون هذه المغفره اذا المغفره غير المغفره تنهب مبهم مبهم والمغفره لا سع الى اذا الى ماذا يسرع, يسرع إلى السبب الذي ذكر به المغفره الى اذا بيتاق الشيء المباش الذي الذي يعين بماذا يعين في هذا البيت المثال الاول الشيء المباش الذي يؤجل به ثمره يعني المباش احيانا يؤجله بثمرته واحيانا يؤجله لسببه لا هكذا الى اغبيه التيار بكم ان وصار عادت الى المغيره ديوبا غير ذلك كيف اشياء يبقى صاحب المغيره في ذاته كيف الجديده كيف, أسرعيه؟ كيف, أسرعيه؟ كيف أسرعيه؟ يجيب باستمرار تقولوا لا ليس الخراب أن انت سالي لمغيرهتي نفيا وانما تجارع الاسباب التي ترسلوك الى مغيرهتي وهذا الابهام المغيره فيها ابهام ولا يجيد الhesيب بما يجيد الhesيب إذ المعرفة سبب بمعرفة سببه سأتيه وانا الحصار سائر الى مغيث ربكم فتاينا هنا ها الحمل على سببه المغيث وهو الطاع في اي نصعه لا تاتي توصلكم المعرفة يكون من مجاز التعبير بالمسبب عن السبب اضخ المسبب واره السبب يعني مو المسبب هو اراه السبب تعريف ايه لما قيل ما غير كان يقول سيرو الارفاع التي هي سبب في البغيله الاضخ هذا من انواع المجاز اضخ اضخ السبب وانهصر بسبب احنا كنا شبهه راسه في سبع طعن ليه؟ لا كنا شبه دي يقوله تعالى لا تموتن الا وانتم مسلمون ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هذين ايه بقى؟ في بشمه مسلم مسلم. كده ده ابو كده كذا هذا يعني موعد بعد الاسلام مدرب على فعل حساب حتى يحضر النص فمن دوى وما وراء بعد يحتج اول النص انه يكون مثيب لانه يمت مسلم انا كذلك الطبقه المسبب واراد السبب طب... وكيف هذا قوله تعالى ولا تموتن الا وانتم مسلمون الى الموت لاثي لنا الهو لا تموز إلا مسلم لا تموز غير مسلم لا يمكن الله يعنون فتعين حمله على سببين يقترع حصول الموت على حد الإسلام وهو القديم الإسلام قبل ذلك القديم الإسلام يعني موصلته لحظة الإسلام إلى أن يحصل الموت وتصممه عليه وهذا كثير من كلام العرب كثير موجود فيك إطلاقه المثبت ويرادة السبب هذا إلى قولي القاعدة الخامسة في ادخلير أن ما ليس بواجب ليس بزيب عن الواجب هذا في عام ادخلين ايضا ادخلين ادخلين ادخلين مطلق مطلق الامر والامر مطلق Kõneli on okay, kõr, kõneli ka, ala? Kõik pab... Kõik pabu, rei lesb vahir. Kõik pabu, rei lesb vahir. Rei lesb vahir.